بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له من يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فما بعده فإن أصدخ الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشضر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار التعجب كرسنا هي كثير مشتقات يعني من موضوع كثير أي شرك اسم تفضيل واية تنبيهان الأول مثل اسم التفضيل في شروطه فعل التعجب الذي هو انفعال النفس عند شعورها بما خفي سببه مثل اسم التفضيل في شروقه يعني فعل التعجب مثل اسم التفضيل أو الشرطاني كداما أو هالشرطي كداماً واسم التفضيل فعل تعجبي شروايا ليلة أنا أصبحت هنا، ولكن هناك مشاركة لنيوان باسم تفضيل لقد قال تعجب ده تعجب تعرف كذلك؟ هناك مخلوقين أو هاي هو الذي هو إنفعال النفس عند شعورها عند شعور النفسي بما خفي سببه أشترك هكذا لكي نازاني بونمنا امشن شني دان شني انسان كانا قلق رقه حشري يا حيوان خويف يا كان عجيب الدنيا هو كارني عاد تنوا هو كار او كارغان داخرا ونين بو اويكو امشن انسان كان نبي شني شتي كيدر هاشتي كارويدا سببه يابون واشكرن نبين نبو كارويدا او كته فيثري التعجب يا العجب طبعا بوخ الله تعالى بشوار ذيك اهل السنه تعجب بوخ الله تعالى يا عجب بوخ الله تعالى اثباتك البلان سبب هي هم سبب ني اش هيش عجبك بو شون او عجبهك مخالف في طبيعة السرور مخالف في قاعدة بعوض تعالى عجب بلام دبر أونية كواخفي هو يعني على الله سبحانه وتعالى كابو عجب الله تعالى عجلته يليق بالجلال أما عجب المخلوقين زوجر امريكا رواد زوجر امريكا انسان صار غير نازل يا جاي بس بقولش بلام مخالف بالسرور المهم عجب يتعجب دو سيغيها وله صيغتان ما أفعله وأفعل به نحو ما أحسن الصدق وأحسن به يعني وأحسن بالصدق دو سيغيها دو لصرف العلمي صرف, دا صرف دا دو سيغي قياسيها أما سيغي تري غير قياسي زورا كسيغي كتابتي نبت وكبون منا كيف تكفرون بالله كيف تكفرون با استفهام بوانونا يا سبحان الله إن المؤمن لا يجس الله أكبر يا سبحان الله تشاندين حديثات والاسد أويك سيغي التعجويت يا يا او أو سيغمو بوضيك لسعلي بصرف دادية كقياسية وأتواني أفعالي لسهد أو كاتاتنها ما أفعله وأفعل به ما ما أفعله نحو ما احسن الصدقه تماشيسا ما احسن الصدقه ما كما تعجبية اسم مبتداه ما تعجبية مبتدا بل ام أحسن. احسن الصدقه احسن فعل ماضي فعل التعجب دائما فعل التعجب افعلات شتا فاعلي شتايا, فاعل شتايا. وجوبا ضمير مستتر وجوبا يعني فعل لشان شو نك ضمير مستتر وجوبا دشنا تقريبا دشنا معناه العلمي نحو إيش كان أوين تعجب فعل تعجوجها إيش كان أوين يعمو بإسعته واروا عشان العداو خلاو حاشا بس من كده وشان وشن شو نك تريجها توا لا كضمير ختيه مستتر وجوبا ما احسن الصدقه احسن فعله ايضا من استوجبا الصدقه مفعول به الجمله الفعليه احسن الصدقه هل ترشيه يعني فعله فاعله مفعوله ترشيه في محل رفع خبر للمبتدا يعني خبر ب ما تعجبيه اما أقر لسير المدرسي بصرا يعني اعرابي كين أفعل، أبيت فعل، فعل فاعله ومفعول به. بلنكو في قنا لنشي. ألين أفعل اسم ما من ما تعجبه أحسن إيش اسمه؟ بلقش يلا سلو كا اسمه ألين جامدًا. تناهدم ما أحسن الصبقة ألين ما يحسن الصبقة. يعني ماكدت فعل تعجب. ما مضارعي الشهادة وماضي الشي مضاضيها بمضارعي الشهادة أمر الشهادة هذا مصغدة. بقول جلس الجمودي بقول جلس أو عفوا اسمه جامده وتت تخر تصرفات نية ناكدة أمر ناكدة مضاريع اسم فاعل واسم فعول صفين مشابهان يعدن تصرفه وتضعيده تضعيده ناكدة. نحن بلينا ما احيسنا الصدقه عدم تصغيره وذلك من خواص الاسم ما نلقى معنى النكره أول شيء او اول جنس له كوا اسم كان واعلم متفق عليه ما احسن ما في محل رفع مبتدا أوانيك واعل مرتدى يعني ألين بمعنى شيء شيء أحسن ين الشيء أحسن المهم وأحسن به وأحسن به أحسنش إيش كلف تعجب يعني فعل ماضية بلام على صورة فعل أمدي وأحسن به اعراب ما كده مثل اسمع بهم وابصر اسمع بهم وابصر يعني بهم اسمع اعرابك انتوا اعرابك فعل ماضي على صورة الامر به حرف جر زائد حرف جر زائد بهم ومن بهم هم ضمير متصل مجرور لفظا مرفوع مع محلا فاعلا ساحسن به هجيبش اسر احسن به احسن لين لين فعل ماضي على صوره فعل الامر استدعي ايش بقى سكنت في اموت وايلياس باء حرف جر زائده او ها ما حرف جر زائده كابو اويكل دوي دي بس مجرور لفظا مجرور مرفوع محل كفعل فاعل كيف وهاتان الصيغتان هما المجوب لهما في كتب العربي يعني في كتب النحو وان كانت صيغه كثيرة عشان صيغي تعجب ادوات تعجب اشتقت تعجبي في زوره من ذلك قوله تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا. شن إيوه؟ كفر ذبنا وبوخت على. لحالك ده إيوه مردبو نبوون قالت على زندوب كده. إيوه يدرس كده. هم إنسانة بس بشر زندوبك زندوب كده, كده هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيء مذكورة. فيش جنونين. ما فيش بن جال صديقك إلا إيوه ما دمتينش كفيك که تن لیدی که کسی کسی نبود شکناب وینه بالامی است این دید چون آبی و است کفر بخوی تعلقی و تعجبه یعنی کفر که تن جیسال سرمانه جیسال سرمانه ولی خود آنها ولی خالقی عقل او بخوی تعلقش تو چی خلا پش مادام نبوبنا يستعهم أبي بمشي ويرختار مكان بمشي كذو وقوله عليه الصلاة والسلام سبحان الله سبحان الله إن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا أما إمام البخاري رواته كذو إن المؤمن لا ينجس طالما بمله فنيا المسلم لا ينجس هلا المسلم لا حيا ولا ميتا طالما من لفظي من من ابن عباس يعني قولي ابن عباسه بالمرفوعين وقوله عليه الصلاه والسلام نعم قولي ابن عباس من المسلم لا يندس حيا ولا ميتا. أولا في غيوع على بخارية. لبخارية بس أنا عاتوه. المسلم لا يندس حيا ولا ميتا. بلى ما بخاري روايته تضم معلقيا معلقا. ووصله سعيد بن منصور بإسناد صحيح موقوفا. إن وقوعه كقول ابن عباس بعدم لحظة. أتوبا معلقي لبخاريدا وسعيد كريمانصور روايتي كدوة توصيل كدوة بإسناد صحيح موقوفا ولي ابن عباسي شواريات كدوة مرفوعا موقوف مرفوع روايات كدوة أما موقوفك صحيحا ولفظك الشيء ابو المسلم لا يندس حيا ولا ميزا سبحان الله وتعجبه شون في غمرة قصص الله صلى الله عليه وسلم عليه سبحان الله إنها السنن الله أكبر إنها السنن وتعجبهم وقولهم لله دره ثالثا لله دره يعني عمله لله عمله لله عمله ليس لله جار ومجرور الله جار ومجرور متعلقان بخبر محذوف فارسا تميزا دره دره متدعا لله دره فارسا جوهري للصحاح جاء ذلك أما الله دره الله عمله قال في الصحاح أي عمله وهو مثل يضرب لكل ما يتعجب منه أما نمونيك مثلك تقول لك تعجبت فيها ويقال في الذم لا در دره لا ذم ذا أجل لا ذم بيني لا دره دره يعني لا كثر خيره ما شاء الله لا ذم ذا لا دره دره أي لا كثر خيره طالما ما احد هذا وفي المدح لله دره والشاهد فيه استعماله في التعجب من فروسيته بن مناكشه بني الشارقه جوان جوان شارشكه اشفكي بجواني غاردا وابا والراو هي رشبات يا غالي في عد لله دره فارسا يعني فارسي شباشة، بشر تشاهي شباشة بشر له. وقوله يا وقوله يا جارتا ما أنت جارة يا جارتا يعني يا جارتي أيها وسيم منا وخياء يا يا, يا يا ضميره ضميره متكلم ويليها تخياء جارتي مناداة يا حرف نداءة جارة مناداه منادى منصوب يا جارتا بفتح مقدرا على ما قبل ياء المتكلم المتكلم المنقلب ألف فتقولي جونا يا ن يا جارتا يا جارتى اضافه إضافة كذا ولا يا كإضافة كذا مناداة اضافه كذا شيء منصوبة فقولي يا جار، بقول من يا جاره خليل يا جاره عشرة. أقول أول إعراب منصوب علامة نصبه الفتح ومضافية مضافله. يا خليل مضافله. بلى ما يا جارتي أو كانت منصوب علامة نصبه الفتح المقدر على ما قبله. يا أكنى عليه. وهو مضافية يا يا اي مندا عفوا يا يا متكلم يعني يا اي متكلم اگر كذا بمنادا او كذا صندوقي كذا درست شش لغة معنها هي درست شواريش لغوتيا لغل ام وابنه عند اللغه هي لشيء المنادى اگر بشي بهاي ضمير و ششين درستن بو يا إيك أجر منادفه والكم أما إيش كان لو لو لو ششانا؟ يا جارتي يا جارتي تي يا جارة يا جارة يا جارة تا إن ششلوها؟ أنيش كان يا, يا جارة ما ما أنت جارة ما ما أنت ما أنت بكسر جارة يسمى اسم الاستفهام مقصود به التعظيم مبتدا أنت خبر المبتدا اي جارتي تميز جاره يعني هو حاكم مسكوت عليه بويا يا جاره ما أنت جارة اهو يعني ما أنت جارة تمييز تميز يقصد به بيان جنس ما وقع عليه التعجب وهو الجوار يعني أي حوسك من توجه حوسه شيت يعني اللي بعشيده على خلفيته ما انت يا جارتي ما يا جارة. ما أنت جارة شه حوسه ها يا جارتي ما انت جاره اي شيء اخوي هو انا في ناكله او تعجبه اوهه تعجبه اوهه تعجبه بعد او تعجبه واصل احسن بزيد كلمي سيغي أحسن كلاسر صبري فعلي أمر شيا كاتوا الله أصل غي أحسن زيدنا أحسن زيد يعني فعل وفاعل صار ذا حسنا أحسنا يعني زيد بوا بحسن زيد بوا بحسن كسر حسن يعني أحسن زيد يعني صار صار حسنا يا صارا ذا حسن، ثم أريد التعجب من حسني وأصل أحسن زيدنا. أشتبع تعجبك إلا تشاجتي زيد، فحول إلى صورة صيغة الأمر أو كتأكيت أحسن، ككلت أحسن زيدني الذي احسن أحسن زيد، والنعشرة شبكى وزيدت البا في الفاعل باعك زائد وفعلك لك لتحسين اللفظ فبيت احسن بزيد احسن بزيد حسب ما اسمع بهم اسمع بهم ابصر بهم يعني لبر سماع ولبد ابصاره لتحسين اللفظ وزيدت الباء في الفاعل لتحسين اللفظ واما ما افعله واما ما افعله فانما نشره تامه يعني يقوى شيء تامة انه قوى الشيء يعني اوشياء نيش باش نيشتك اوشياء وأفعل فعل ماض بدليل لحاق نون الوقايه في نحوي ما احوجني الى عفو الله بالغي أويكا برغي ويكوا نوني وقايفي والكيد افعال شيء فعل ماضي يعني شنو هي اسميه برغي دصره كانه كوكي كانه كا ردهاتو او انو تين افعلا اسم لبرجمون ام الله اجل اسم بويان نوني نوني والنالكا ونالكا مادام نوني وقايفي والكيد امام لبرشيا ولكن يقول لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لا ان يكون يكسر ان يكون جاب ان كسر نالكي. ما ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان عفو الله. بس ما أحوجني إلى عفو الله. يعني منشاني منشاني من شني أي من شني محتاج بعفي قاد ما التعجبية أحوجني فعل التعجبة وجمليش فعلية خبرين مثلاكير الثاني إذا أردت التفضيل أو التعجبة ما تنبيه كم تنبيه دوم أجر ويس التفضيل اسم التفضيل كا لدرس كير في شو بس ما ينتعجب عن جنب ذي برام لفعلك مما لم يستوف الشروط يعني لا ايه شرطكاني كان به يا شرطكاني كان به فأتي بصيغة فأتي بصيغة مستوفية لها يعني الصيغيك بينها كالشرطكاني هم يتابد واجعل المصدر غير المستوفي تمييزا لإسم التفضيلي ومعمولا لفعل التعجب نحو فلان استخراجاً اشد استخراجاً استخراجا للكوالي مثلا يسالون في المسجد اشد ثلاثي, ثلاثي. يعني نصر أشد أشد ثلاثية ثلاثي ثلاثي ثلاثي ثلاثي ثلاثي ثلاثي ثلاثي ثلاثي هموها ثلاثي ثلاثي ثلاثي ثلاثي ثلاثي ثلاثي ثلاثي ثلاثي ثلاثي ثلاثي ثلاثي ثلاثي ثلاثي ثلاثي لكن درسك فاشل فعلا بين فاشل فعلا جينا فاشل فعلا جينا فعلا جينا فعلا جينا فعلا جينا فعلا جينا فعلا جينا فعلا جينا فعلا جينا فعلا جينا فعلا استخراجا لی درز نباي اسم تفضیل درز نباي اگر ویست اسم تفضیل استخراج درز که او کلمه‌ی دانه که شرط کنیم تیابه او کلمه‌یشی که اسم تفضیل درز نباي بیکه و او کلمه‌ی دیگه نه او کاتشیا او کات او اسم تفضیل ابو استخراج سپس آن فلان اشد استخراجی لفاید بر من علامت زیاد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 كلميك كأخي أبى بونم نع أشد فلان أحسن استخراجا للفوائد أكبر استخراجا كلميك بيني لقل معني أو اسم تفضيل أو بو أو اسم تفضيل لا فعلك ك تانية تميزك اهيني بدواي فعل دا برامبو بوتعجب معموليك اهيني بس بونمونا وما اشد استخراجه اشد استخراجه اشد نسمعك ما ممتدأ اشد فعل تعجبه أشد استخراجه أشد استخراجه أشد إلا هذا كان أشد هذا شيء فعلي تعجب بلان استخراجه أو كانت مفعول به منصوب مفعول به منصوب معمول أشد ما أشد استخراجه يعني فوتمان دائما لا فعل تعجب فعليه ضمير مستتر وجوبا أوشي كبدوية لاستخراج غيث مفعول به منصوب وهو مضاف ها مضاف له وأشدد باستخراجه مثلا أشدد باستخراجه أشدد فعل ماضي على صورة الأمر باكحر جرزائل استخراجه مجرور لفظا مرفوع محل فاعله فاعل أشد وهو مضاف لها مضاف لي كابو أجر فعلي تعجب لك كلميك درسكت شرطة كان لا تعجب دا أي كита معمول كتر لا ما الذكاء أي كита مفعول به لا أشد ذكاء أي فاعل لا إش التفضيل لا تمييز دائما أو كلميك اسمي, اسمي تفضيل بدرس ماكري با هو يكلميكي تلو اسمي تفضيل أبيت اسم تفضيل محلي لجملكيه تمييزة شيء استخراج تمييزة اسماء الزمان والمكان إذن سألوكي تل اسماء الزمان والمكان هادو اسمي زمان ومكان هما اسمان مصوغان يعني مشتقان بزمان وقوع الفعل أو مكانه دو اسم مصوغا يعني مشتق ناون بوشي بوش زماني رودان فعلك يانشيني رودان فعلك وهما من الثلاثي على وزني الثلاثي دالة الوزن مفعل بفتح الميم والعين والسكون ما بينهما مفعل ميم عينك متحركا فتحا وما بينهما كثائك ساكن إن كان المضارع مضموم العين أو مفتوحها فمرجع اقر مضارع فعلك مضموم العين بي مفتوح مفتوحك يعني حسابه مضارعك اكيد سبوما ركنك مضارعك اقل مضموم العين بمثل يفعلو او مفتوحه او مفتوحه يعني يفعلوا هما مطلقا او هاي مضموم العين او مفتوحه او معتل اللام مطلقا ينشي معتل اللام يعني لا ما كشي بعليه كمنصر منصر يعني زمان النصر يا مكان النصر ومذهب مذهب زمان الذهاب مكان الذهاب يعني كاتي روشتن شو يعني روشتن ومرنا يعني شو يعني فيا روشتن يعني كاتي فيا روشتن وموقع سيكا موقع سالنصر ينصر أي ذهب يذهب سيك ينصر يفعلوها بس مذهب ذهب يذهب يفعل أي مرمى مرمى رمى يرمي رمى يرمي بس نبري مع تللام رمى يرمي وقايقي سعى يسعى سعى كل شيء بمعتل اللام به معتل اللام, معتل اللام مطلقا او كاتشيا شيء وزني مفعل ومقام قام يقوم سيكون اجوف اجوف قام قام يفعله اي خاف صافتشي خويف يخوف بس يخاف مضارع كي حسابي يفعلو يفعلو هاد الشيء لسه لازم مفعله أما معتل اللام مطلقًا هاد شيء بيت هاد شيء بيت حتى يفعلو شبيه هلا سلوا زي الشيء مفعله ومرضى يعني زمان الرضا ومكان الرضا رضي يرضى باش امانه لتروزني مفعله وعلى مفعل تروزني مفعل بكسر العين إن كانت عين مضارعه مكسورة أو إيك عين مضارعك مكسور بي. يعني يفعله بي أو كان مثالا مطلقا يمشي بمثال مثال بمعتل الفاعل في غير معتل الله بلا معتل الله مجنبه يوم عتل اللام هات شنو يبي اهل توازين مساله حتى اقدر اشبه مثال اشبه مجلس كمجلس جلس سيجلس ومبيع ما باع يبيع ففعن يفعل يجلس يفعل ها مبيع اسم ما هو اسم مفعول وغريس منظري من يجبت والموعد يعني زمان, الوع... زمان, ال... زمان الوعدي يا زمان الوعدي ومكان الوعدي شيني وعدك أو موعدك كاتي وعدك هالموعد وميسر وميسر وموجل موجل مكان الخوف زمان الخوف ميسر زمانا اليسر يا مكان يسرى أجر لمادين يسلبه وقيل إن صحة الواو في المضارع شوف الشندة وهم ذيك متناجي إن صحة الواو في المضارع أجر واو كشيبث معلنة يعني أجر معلب أو نع وقيل إن صحة الواو في المضارع سك وجل وجيلة يوجلو سواء صحت أم اعله صحت يعني واو كنا فوتها لما نتوجه لا يجيد ما نوجل يوجد وكقيم فهو من القياس الاول فهو من القياس الاول يعني هل ثل وزن شيء موجل اما أقل الثلاثي ب وتوزن مفعل يعني مثل وزن مفعله موز مكانة دي هتشيكش غيري أما أنا هعتبر شاذ. ومن غير الثلاثي على زنة اسم مفعوله. عادشي لغير الثلاثي ويستد اسم زمان ومكان لسادوسكي أو لس الوزني اسم مفعولك أيه مكرم كمكرم ومستخرج ومستعان. أو يسأكرم يكرم مكرم ومكرم او اسم فاعل اسم مفعول مكرم. اسمي زمانكي واسمي مكانك اشهر زمان زمانه مكانه مفعول ومستخرج ومستعان اسمي زمانه مكاني هل اسم مفعولي و ومن هذا يعلم ان صيغه الزمان والمكان والمصدر الميمي واحده في غير الثلاثي اسمي زمانه مكانه مصدر ميميش هل يكشت في غير الثلاثة طبعا اسم مفعولكش وكذا في بعض أوزان الثلاثي لهندي أوزان شيش الثلاثيكو أو مبيعيك الثلاثيكو أي تشون جايكين وليكو والتمييز بينهما بالقرائن بقرينة لا سياق كلام دا جايكين وليكو فإن لم توجد قرينة أقل قرينة نو فهو صالح للزمان والمكان والمصدر ثم يسالونك عن المحيط مكان الحيض ادرسها زمان الحيض ادرسها الحيض ادرسه هل في شيء تفسيرش كده او ما فيش بالام حاجه والله اعلم يعني الحيض فاهم شيء يسالونك عن المحيط قل هو هو هو أذم هو أذم أذا يعني دي علامه صلاح حيضيه فقط بشر فهو صالح للزمان والمكان والمصدر لحاشكا الله شوف في القرآن من ذلك أمثلة عليدة صالحة لاحتمال المصدرية يعني مميمي والزمانية والمكانية مثل قوله تعالى رب بأنزل منزلا مباركا منزلا فمنزلا يحتمل أن تكون مصدرا أي إنزالا إني أنزلني انزالا مباركا وكذلك أو اسم مكان وكذلك قوله تعالى وقل رب يدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق فكل من مدخل ومخرج تحتمل المصدرية والمكانية ولهما نظائر أخرى وكثيرا ما يصاف من الاسم الجامد اسم مكان على وزن مفعل زور لا اسم جامد لا اسم جامد و يعني نقل مصدر نقله فعل هل لا اسمك كواء كلمة يقدر أكن كاسم مكان بفتح فسكون ففتح للدلاله على كثرة ذلك الشيء في ذلك المكان مثلا أسد أسد اسم جامد مصدر جنيه وفعل جنيه واسم جامد مأسد مأسدة يعني شنو كان شركه ازره ومسبعه شنو سبع اسد بونمنا حيوان الدرنده كازوره ومضخ يعني شنو كان بالطيخ قالك شو تي اتش تي يعني شونك خيارة عزوره. يسلا قيساء ورقي دواء. وزن مفعل إشتقاقه من جملة هو كدواء عرب لر لش من الأسد والسبوع والبطيخ والقيساء. أما لاسم اسم واسم مكان درس كان هنالجات. وقد سمعت ألفاظ من وقد سمعت ألفاظ من وقياسها الفتح. عندك الفاضي قياس كيف ليس مفعلاً وياه فلمسيرك بأشياء من مفعل كالمسجد المكان الذي بني للعبادة وإن لم يسجد فيه يعني شنو اللي عن داين أبو عبادة عقب سجّش يسأله في مثل المسجد ومية يكم جالي كم سجّد لوسكين ويجي يسألك له ضي مسجد مسجد وال مطلع أي مطلع مطلع والمسكن أي مسكن والمنسك منسك والمنبت والمنبت والمرفق والمرفق والمسخط والمشرق والمحشر والمجزر والمضنة والمشرق والمغرب هموا أمانة منبت منبت يعني زمان يعني ومكان النبات مكان زمان الرفق المسقط مكان وزمان السقوط. إذا لا داعي يبون بيت مسقط الرأس يعني داعي يعني شو سقوط بيت يا كاتي السقوط بيت نفرق محل الفرق يا زمان الفرق والمحشر محشر زمان الحشر والجمع والمجزر يعني مكان وزمان الذبح والمظنّة مكان وزمان الضن. واروها والمشرق والمغرب وسمع الفتح في بعضها كسر شي بسلاوة وفتح شي بسلاوة قالوا مسكن ومنسك ومفرق ومطلع وقد جاء من المفتوح العيني المجمع بالكسر سبوان منا جمع يجمع يجمع قياسه هي كامية مفعل مجمع وكان مجمع بالكسر قالوا والفتح في كلها جائز وإن لم يسمع سأمانا كهنا مسجد مطلع مسكن هرهم ويفتح وكيانا درستا علماء وكيانا امانه فتح كيانا درستا قال استاذنا المرحوم الشيخ حسين المرصفي في الوسيلة شيخ أحمد حملاوي أو يخانك تبي شد العرض أستاذنا المرحوم المرحوم كلمة مرحوم كلمة يعني المغفور له المرحوم أجر جزم به فرحني في كدوة او دي عاي غيبة أما أجر تفاؤل به يعني رجع به أمي دي واي كواخوا المغفور له المرحوم هو على سبيل يعني التفاؤل يا على سبيل الرجاء أو يجيك الكلام معجمناه اللفظي يجيك لو ألفاظني تيوسنا نقول رد خالي خوش بو أجر ما بس إخباره جسم بيد أو إدي عايبا لا زني أجر ما بس شوية يعني شو أميدوا ما يا خالي خوش بيد هر نقول رد بشر هر نقول والدول ده يعني ببيتها هو كالي اوي كثير كالجزمي كا حكما اما انشيكوا اللين ما بس ينبي جزمك النية ما بس ينبي تفاعل ورجعه قال استاذ المرحوم الشيخ حسين المرصفي الشيخ حسين هو ابن احمد ابن حسين يعني حسيني يكرر احمد يكرر حسين المرصفي عالم اديب زانايك يا زماني عربي درس الأدب في الأزهر وفي دار العلوم توفي سنة 1307 يعني صالي هزال السياسات وحوتي حسين بن أحمد بن حسين حسين يكري أحمد يكري حسين لحاشي كالتي كتاب الوسيلة الأدبية في العلوم العربية للشيخ حسين المرص المتوفى المتوسط سنة 1309 يعني محقق خادم دكتور هنداوي ألاشياء أفسح هذا السياق رقم دوا ولا معجم المؤلفين على السارية عالصلح هذا السياق لو كتب ده على شيء هذا إذا لم يكن اسم للمكان مضبوطا وإلا صح الفهم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 تعود عليك بركته أمش بلقي كثيرا بلقي كاني أويكا مؤلف صوفي بوايان متأثرة وصوفية بوا يعني زل وريانا بولا مجالا على شيء أسجد مسجدا زي لشو يعني زي سجد ببا أو بركته سجدكي أو تعود عليك بركته بفتح أي في الموضع الذي سجد فيه لو وني أو سجد بلد سجده سجد بلد فرأسي بركة لوش وني بركة لوش سجد وني يا سجدك أو وتضرق بآثاره يجفى السيكود لزني يجفى السيكود لزني إلا في غنبري خانبي صلى الله عليه وسلم بذاته أو بآثاره إن صح القبر وقال سيبويه وأما موضع السجود فالمسجد بالفتح لا غير سيبويه قال شنو سجدك با طيبه المسجد المعدل للصلاة بس شنو سجدك اذا تولى نرمز لك كان المسجد دي سجدك يا خود قال هي مو كابو سيبويهش انفرقي فرق موضع السجود واما موضع السجود فالمسجد بالفتح لا غير انتهى كلامه فكانه اوجب الفتح في اما اقل مبسط شونسوش دابير او مسجدة مسجدة لتروز المفعل اقل مبسط بين بابير او مسجدة فرقك كين نيوان اسمي زمان اسمي زمان واسمي مكان اسمي زمان واسمي مكان لقل ضرفة ضرفي زمان وضرفي مكان لتصريف شروط ما رسم اسم زمان ومكان جواز لظر في زمان ومكان. دوشت جواز؟ بو ظرف زمان ومكان يرشداني الى معنى في تقدير فيه, فيه انتهاء تقدير فيه. أما ومحلاني لحدث عاملهما. ومحلان لحدث عاملهما كابو ظرف زمان ومكان معني فيتا بونمنا زيد فوق الصبح فوق او ظرف فوق السطح تحت الشجره عند الشجره المعني اشتها معني فيتا ومحلان لحدث عاملهما وشني شيني روداني الرداوَكَ، وأما الإسمان فقد صيغا بقصد الدلالة على زمان الفعل ومكان وقوعه. أما اسم زمان واسم مكان دو اسم مشتق اشتقاق كلاون بؤوي كالزمان فعل كوم ومكان فعل كرن كنوا فمعنى الظرفين بسيط لأنهما يدلان على شيء واحد هو زمان الحدث او مكانه نحو ليلة وامام ومعنى الاسمين مركب لانهما يدلان على الحدث الواقع وعلى زمانه او مكانه اسهبون هنا بينسر مسجد هل هو باسمك مسجد لقل امامه لقال لقى لقال لقى الفوق فوق شتيا يا فوق أمام عنده هاتي الظرف زمان ومكان يا سبعون ساعة وقت لتنهيك شتيا يا بلان اسمي زمان ومكان دو شتيا هم فعلك شتيا حدثك وهم زمانك شتيا مكانك شتيا سم مسجد هم معني السجود هم كاتو شني تشيتي سجدهتي بالنظر في زمان ومكان تنهاكاتي جا يان شنيتي مع ما حد سكيت يعني بونمنا صليت عند المقام اسم مقام يا امام صليت امام يا صليت خلف الامام خلفه سخ خلف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 بلان قويك لا اسمي مكان وزمانة هيته مركب يعني يك معناها لظرفي زمان ومكان بلان دو معناها ل اسمي الزمان ومكان لظرف دا تنها كاتوشويني البودية بلان لا اسمي زمانة واسمي مكان هم كاتوشوينكي تهاية وهم حدثكي تهاية مركب اسم الاله اما اسم اله اي شيء كلمه مشتقات هو اسم نصوغ من مصدر ثلاثي لما وقع الفعل بواسطته اسمك مشتقى لمصدره مصدره ثلاثي يعني لا لما صل غير مصدر واد رز ناقلة هاد شيء كيشبه سمعية شيء كيشبه لما وقع الفعل بواسطةه اشتكت بهوه او اشتكت لابد بسبب المناع لمحل مبرد منشار مفتاح الفتح كان بواسط المفتاح النشر بالرنوا بواسطة المنشار بواسطة المنشار عندما وقع الفعل بواسطه كل دار كان بهوي آلهه اكرز اسم منصوب من مصدر ثلاثي لما وقع الفعل بواسطه اما تعريف اسم آله وله ثلاثه اوزان وله ثلاثه اوزان سيوز نهايه قياسي مفعال ومفعال ومفعله أسمائي آلا بكسر الميم فيها لها بسيشين مفعال مفعال مفعلة نحو مفتاح مفتاح يعني كليل أويك كليل قفلك أكاته يعني ومنشار منشار يعني هراء أويك نشرح واشتبرته ومقرام يعني المقص مقص يعني ما بقولي ما قصش مقصة يعني مقصص مفعل نما نود مفعل ومفعل ومفعلة مقصص دصاص دايش يشان شايفين كده مقص ومحلب يعني هل آلت لك في جابوا حيوان به يا تبو انسان بهند دايكان شي دي اندرنا تشي با هندك مما بمداخل كان شي دي اندره ومحلب و مبرد مبرد يعني مولاه مولا زعف كامل مولاه او تشتيته هناك يا او لان هنا برك انا عندك شي زبدة اندراو طنجاني فينك او مولاه يعني آلة يبرد بها سطوحو خشبة تستعمل لتسوية الأشياء أو رشته أو تشكيلها بالتأكل أو السحل. لوسيك صافي أخى عندك لاء يعني بمركان عندك لاء أبيت ركبتها. ومشرط ومشرط مشرط لزمان خماني سفدة فيها. هيك الشغلة طريقة. في تامل كلمه مصريه آلة فيها شريط القياس مشرط ومكنسه مكنسه يكا جسك يعني اله يكا في يعني يا ميقراعيش او هي ك... باش شتيك بديه لاشتيك كتب شتيك كتب هي بوعده قرع. قرع الباب عند بقه لذا ساوي كواب عدالة طفل او دارانا في ميقراعه يعني هال شتيك بديه جرسك باشتيك هو او شتيك كفيلية دي او ميقراعي او لبرصوت ومصفات مصفات يعني شيء مصفي لا يا اخو كتير مصفي يا هي الله يا ومصفات وقيل ان الوزن الاخير فرع ما قبله وزن يا اخي ثامر مفعله مفعله فرع مفعله ان الوزن الاخير فرع ما قبله نحاشي كاني قال اشترا بهذه يعني لشرح شافيه وجاء الفعال أيضا للاله كالخياط والنظام خياط مكاصتك يا بياوك ماشينك خياط نظام نظام ويكش تك رزبكات تيبيكات أو نغمه ترك خرج اشيك ترك بخه الاله تشيك غريك بخد او او نظام خياط يعني أمش وزنك لا إسباب ضيفة وزنك لا أوزانى أسماء آلة. كما أثوتي كم هو اسم مصوغ من مصدر ثلاثي. أجن الثلاثي او تواء. أما غير الثلاثي هي أجن لا أسماء لا لا, لا ثلاثي ناوي شخصي ناوي شخصي اسمي آلا ماندروسكت أولا تنهى أبي لسلسة معبوسين أولا تشيني في هنا أو هالأواء هناك ومن في دروسك فيجب الافتصار على ما سمع منها فقد يكون اسم الآلة من غير الثلاثي جالي لا غير الثلاثي هيندروسكت يعني اسمي آلا محراك محراك الذي تحرك به النار، ومعلاق مثلا معلاق، سمحراك أو تندشيونه كا، و... خيطناه تندورك، تندشيوني في أوتانيا، شين شكا، أو في محرق، محرق لشيء كدا، لا حركوا حركه كدا، حرك يعني ثلاثينين، ين معلاق، معلاق، بقولنا علاقك كلفلي في عادي. ياشيفي عين الذي تعلق به الأغراض لبروا محرك من حرك معلق من علقة جريوا هي هرلا ناقة وجامدة بون من حبر سوق ما ما حبرة ما حبر ناقة الله يمحبرة علتك هاي حبر بؤر رجت حبرة بوه هناك الله يمحبرة من الحبر يعني بونمنا نينوغير بوننا انا تفهم نينو فيغير الله نقلمه نقلمه من القلم منو كان بو كان اشتكانت بو سرت تكار من التقليم يعني يا من القلم يا اكرم مقلمه تشيش بيد شوني قلم بنيت انا خو اي قلم تي او مقلميه لا تشير من القلم. هل اسم شيء جامد وهند جاريش للثلاثي مزيد السعود وقد جاء قليلا من الثلاثي المزيد نحو مصباح مصباح ومصر جاء استصبح استصبح يعني رناشي ورقة ين اسرج اسرج يعني جليك خساسي مصباح ومسرجيب ليه القراءة مصباح ومسرجته كابولا لو يك عليه هو اسم النصوغ من مصدر ثلاثي لغير ثلاثي شند إيجار هي، لأسماء إعيان هي، لأسماء إجامي ذا هي. بلام او نينش قياسيني أو القياسية كلا مصادر والبيجدة. وقد خرج عن القياس الفاظ منها مشعط. عندك الفاظ هي لقياس درشو. ثم مشعط شوني بخورا، شوني بخور او على بخور بوني بخور دركات أو مشعط. ولكن هذا هو المكان الذي يجعلنا نحو المكان الذي يجعلنا نحو المكان الذي يجعلنا نحو المكان الذي يجعلنا نحو المكان الذي يجعلنا نحو المكان ومدوق ومدوق يعني يعني أويكا شي ترى منا أويكا وعائقك وش تكون كندي كل ما فيها كي أوينا دن جميل دن جميل يعني مكانه يا عفوا آلة, آلة الدقة ومدهن يعني شواني رون شتيكاروني كيف كده بون منا هادشيتا رون كيف كي رونقت ب برجه علي رون بيت ومكحله كل دام يعني ها كاتش كل افردان كده انا كده نا وشتاكوا بوشوا ومكحل ومحرضه ومحرضه مفعلة يعني محرضة لها شكال الحروف الحروب بضمتين فهو الأشنان يغسل به كالصابون يعني مش ليك ما ديك بكاري يعني جايك داريك عفل داريك لقلاقي بكاري يعني كفك صابون ومحرضة بضم الميم والعين في الجميع لها الهمية وقد اتى جامد على اوزان شتّ لا ب لا ضابط لها طلع عندك الفاضيش هي أسمعي أعلن جامديشن بس قياس شنو رشونة بوآلات شو بقولين إج ضابطو قياسيشن هي عربية الناسي مثلاً فأس فأسية أي تور فأس والقدوم قدوم يعني بفتحة، نك قدوم قدوم آلة النجري والنحتي پاتش، پاتش في اوتراء ها، داريك دانن اوه بشيو يك پاتش يكن يعني باري يكن يعني استبعونا نجارا كان جهاز يكا اوه ينه في داري في اتاشن شتش هنا ازل كان بريتشو. والقدوم ولكن هناك اعلى من المسجد والمسجد هناك اعلى من المسجد هناك اعلى من المسجد هناك اعلى من المسجد هناك اعلى من المسجد والقدوم والسكين هذه كمان هم اسماء آلات وهلم جرى والوا الله